سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها لِلْعَالَمِينَ إِنَّ غَدِيئُمَّتَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونْ وَتَقَطَّعَ أَمْرُ لحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قريتنا لكنا غانهم لا يرجعون حتى ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة نبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إن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 يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم Yüma nüfus aya, kattıysa Jellil Kitabı, kama bedenin, ölülülük nügidu, uğruna alina, inna kulla اِذَا تَوَلَّوْا فَقُلْ لَذَنَتْكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ دَرِيَ قَرِيبُنَا بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يعلم الجهر من القول ويعلم مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ دَرِيَ لَكُم وَمَتَاعٌ لِلْحَاضِنِينَ ۚ قُل رَّبِّي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ ۖ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ